السلام عليكم وعليكم السلام كيف أستطيع مساعدتك يا سيدتي ما ثمن هذا القميص ستون جنيها هل هناك ألوان أخرى نعم هناك الأحمر والرمادي هل يوجد مقاس أصغر من فضلك نعم يا سيدتي ها هو سأخذ هذا القميص الأحمر حسنا هل تريدين شيئا اخر لا شكرا قميص تنوره جيبه سروال قصير شورت سروال بنطلون فستان قبعة نظارة شمس معطف جاكيت حذاء لون الوان احمر رمادي أزرق، اخضر ابيض اسود اصفر مقاس صغير كبير